ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا